بل بدل لهم ما كانوا يخفون من قبل. ولو ردوا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ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 حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعكلون قَدْ نَعْلَمَ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ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 Vala poodja, aka mina, vaimulik, vaimulik, vaimulik, vaimulik, vaimulik, vaimulik, تطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمع